شبكة الحكمة والأثر الشبكة العلمية لأهل الحديث والأثر ببلاد سودان تقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسريما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا عند قول الإمام السفارين عليه رحمة الله فلا يفيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته كذا نعم أول صلة الذي قبله تهينا منها نعم تكلمنا عن صفة الاستواء سبحانه قد يستوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد بطي الشطر تكلمنا عنه نعم قال من غير كيف قال المصنف من غير كيف أي من غير كيفية نعلمها فالكيفية يعلمها الله تبارك وتعالى لهذا الإمام مالك لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ما قال الكيف معدوم لو كان هذا الاستواء بلا كيفية فقال الاستواء قال كيف معدوم لكنه قال الكيف مجهول أي هناك كيفية لكن نحن لا نعلمها يعلمها الله تبارك وتعالى وتقدس ولهذا نحن لا نمثل كيف بكله وإنما ننفي علمنا بالكيد نحن لا نعلم كيف ذلك لكن الله تعالى يعلم ذلك سبحانه تعالى أن يحد تعالى أي تنزه سبحانه وتعالى أن يحد أن يحد هذه لفظة جاء عن أهل العلم من يثبتها ومن ينفيها ومن أثبت محق ومن نفى محق وذلك أن من أثبت الحد أراد معنى ومن نفى الحد أراد معنى آخر والإمام أحمد رحمه الله نطل عنه هذا وهذا إلى هل يستوي الله عز وجل بحذ فقال نعم وقيل له هل لله حذ فقال لا وكذا ذكر عن غيره من أهل العلم والمعنى أن الله تعالى يستوي بحذ أي بغير اختلاق بخلقه كما يقوله الحلولية وأهل الاتحاد أن الله يحل في خلقه أو يتحد في خلقه والعياذ بالله أن الله تعالى مستوى على العرش من غير امتزاج واختلاق بالعرش كما قال أهل العلم بائن من خلقه مستوى على عرشه بائن من خلقه لأنه إذا كان ممتزج بالعرش أصبح العرش جزءا منه وهذا منفي في حق الله تبارك وتعالى بلا نزاع ولهذا كان من أسباب كفر النصارى اعتقادهم أن الله تعالى حل في مريم أو غشي مريم وخالطها والعياذ بالله هذا من أسباب كفر النصارى ولهذا قال الإمام أحمد يستوي بحد أي من غير أن يمتزج المخلوق بالخالف ومن نفى الحد من أهل العلم أراد أن الله عز وجل هو الأول والآخر أراد أن الله تعالى هو الأول والآخر سبحانه وتعالى لا منتهى لقدرته ولا منتهى لإرادته وهو سبحانه مستوى على عرشه بائم من خلق قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته لا يحيط الإحاطة الشمول للشيء من كل جوانبه لهذا قال الله عز وجل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أحاط بكل شيء من جميع النواحي والجهات وقال عز وجل ولا يحيطون بشيء من علم إلا بنا شاء سبحانه العباد لا يحيطون بالله تبارك وتعالى فالمصنف قال لا يحيط علمنا بذاته لا يمكن أن يسع علمنا جميع صفات الله تبارك وتعالى وإنما وسع علمنا ما مطلعنا على الله عليه من صفاته فنحن نعلم أنه سميع وأنه البصير وأنه العليل وأنه الخبير وأنه القدير وأنه الخالق وأنه الرازق هذا ما أطلعنا الله عز وجل عليه أما الإحاطة فلا يستطيع أحد من الخلق أن يحيط بالله تبارك وتعالى قال كذاك لا ينفك عن صفاته كذاك لا ينفك أي لا ينفص عفوا أي لا ينفص عن فتاته. بمعنى أنه تبارك وتعالى متقف بهذه الصفات أزلا وأبدا لا ينفق عن فتاته. هو الرحيم تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق رحيم وبعد أن خلق الخلق رحيم وبعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أيضا رحيم وهو الخالق قبل أن يخلق الخلق وهو الخالق بعد أن خلق الخلق وهو الخالق بعد أن يفني الخلق, الخالق أن يفني الخلق فهو الخالق سبارك وتعالى كما قال الطحاوي رحمه الله رحمك الله لم يستفد لم يكن خالقاً فاستفاد الخلق بعد خلقه لم يكن الله تعالى لم يكتسب صفة الخلق بعد خلقه للخلق أو نحو ذلك يعني أنه سبحانه خالق ومتصف بصفة أنه يخلق قبل أن يخلق العباد قبل أن يوجد السماوات وقبل أن يوجد الأرض هو الخالق تبارك وتعالى وهو الرازق قبل أن يوجد العباد الذين رزقهم قال لا ينفصل عن سفاته أي لا ينفصل عن سفاته قال فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيلي كل هذه من ألفاظ العموم كل ما جاء وما هنا اسم موصول بنعنى الذي كل ما جاء أي كل الذي جاء في الدليل والدليل هو المرشد قال فلان دليلنا أي فلان مرشدنا ويطلق الدليل على القرآن والسنة على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا قيل لك ما الدليل على أن الصلاة واجبة تقول قال الله تعالى وأقيم الصلاة ما الدليل على أن الحج واجب تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإداء الزكاة وصوم رمضان والحج فهذا هو الدليل كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أما أقوال العلماء فليس الدليل أقوال أهل العلم يحتج لها ولا يحتج بها الحجة في قول الله وقول رسوله البرهان ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين برهانكم يعني من كتاب الله برهانكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما قد جاء في الدليل فتابت كل صفة لله تعالى جاءت في القرآن أو في السنة فإننا نثبتها لله تبارك وتعالى كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها رسول الله لربه ولسنا بأغير على الله من نفسه ولسنا بأغير من رسول الله على ربه هؤلاء الذين ينفون الصفات الواردة في القرآن والواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ينفونها والله يثبتها والرسول يثبتها فهل هم, فهل هم أكثر غيرة على الله عز وجل أن لا يشبهوه بالمخلوق من الله تعالى الله تعالى يثبت لنفسه الرحمة فقال هو الرحيم وأنا بالفدع لا يثبتون لله صفة الرحمة لا يثبتون لله صفة الرحمة ويفسرون الرحمة بالإحسان كما سيأتي معنا بعد قريب نقول هل هؤلاء أغير على الله من نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله رحيم فقال الرحمون يرحمهم الله الرحمون يرحمهم الله فقال من لا يرحم لا يرحم فهل هؤلاء الذين نفوا على الله السفد الرحمة أغير من النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي على ربه ela hoje se lembram ao cosfetar. Liquei nefa thisabhau to refere-le-man. Lequei lá semuhe lah saw na nabi atajalThen seobthe Allah Bil-khalqeиля Na bea nabit sa ou aşopa Whom shoulding be Car sebet Mo should- одну-dekei nichabthe Allah Bikhaljdi Individual-e bikhalquse Namah athbeta la rabbi he The can هو أعلم بنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف ربه هو أعلم بربه كما جاء في صحيح مسلم أما إني أعلمكم بالله أعلمكم هو أعلم بالله تبارك وتعالى لا يوجد أحد من هذه الأمة أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي يثبت هذه الأسماء ويثبت هذه الصفات فكيف يأتي من ينفيها كيف يأتي هذا استدراك على مقام النبوة أولا وتابعا فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن غيورا على ربه حينما أطلق هذه الصفات بإطلاق من غير مبكتنا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في تقرير بعض الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله قال تابت فتابت وهذه عقيدة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إثبات كل اسم لله عز وجل جاء في القرآن والسنة وإثبات كل صفة لله عز وجل جاءت في الكتاب والسنة من غير ما تعطيل ولا تأويل ومن غير ما تحريف ولا تمثيل نثبت هذه الصفات لربنا تبارك وتعالى كما أثبتها لنفسه قال من غير ما تمثيله قال المصنف من غير إثبات بلا تمثيل لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البطير أثبت لنفسه صفة السمع وصفة البصر ونفى أن يكون له مماكن وأثبت للمخلوط صفة السمع وصفة البصر فقال عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نقفة أمشاج نبدليه فجعلناه سميعا بصيرا لما تكلم عن نفسه سبحانه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي يقول لعباده سمعي لا يماثر سمع المخلوقين وبصري لا يماثر بصر المخلوقين واشتراك الأسماء لا يعني تماثر الصفات بحال من الأحوال اشتراك الأسماء لا يعني تماثر الصفات بحال من الأحوال ولهذا قبل أن يذكر الله صفة السمع وصفة البطر قال ليس كمثله شيء أولا حينما يقرأ العبد هذه الآية يقرأ أولا ليس كمثله شيء فيزيل عن باله وخياله كل توهم للمماثلة ليس كمثله الشيء وهو السميع البصير فحينما تثبت لله سمعا وحينما تثبت لله بصرا لا يعني ذلك أنك مثلت الله بالمخلوق والمخلوق له سمع ولا بصرا كما أن الناس اشتركون في الأسماء ويختلفون في الزواج اختلافا كبيرا جدا فتجدوا رجلين اسمهما صالح هذا صالح وهذا صالح وفرط بينهما كما بين السماء والأرض فرط بينهما في كل شيء فرط بينهما في الطول فرط بينهما في العرض فرط بينهما في اللون فرط بينهما في الصوت فرط بينهما في, الـ في, الـ في كمال العقل فرق بينهما في الصلاح والثقى فرق بينهما في الجنس فرق بينهما في كل شيء هذا عربي وهذا عجم هذا الصالح وهذا الصالح هل يقع في ظن أحد أن صالح وصالح متماثلان هل يقع ذلك في بال أحد لا يقع هذا مفهوم عند المخلوقين أن اشتراك الأسماء لا يعني تماثل المسميات اشتراك الأسماء لا يعني تماثل المسميات بل هذا الأمر مستخدم حتى في أسواق الناس اليوم حينما تذهب لسقس تقول له أريد هذه الثلعة فيقول لك ب بألف تقول له وجدتها عند فران بأمس مئة يقول له الثلعته ليست مثل الثلعة طبعا إذا كذلك حتى المخلوقين في السلعة الواحدة التي تتجابه في الشكل يقول لك لا سلعته الرخيصة ليست مثل سلعة الغالية مع أن اسم السلعتين واحدة الاسم مشترك لكن اختلفت لم تتماثل في ذواتها هذا بالنسبة للمخلوقين كمخلوقين والأمر أعلى وأجل بالنسبة لرب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع المصير مسألة ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في إثبات الصفات بالإشارة باليد وهذا محمول عند أهل العلم لإثبات حقيقة الصفة لا لتمثيلها فهذا محمول عند أهل العلم لإثبات حقيقة الصفة لا لتمثيلها مثال ذلك الحديث الوارف من الصحيحين على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنا نبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إن ربكم ليس بأعوض وأشار إلى عينه عليه الصلاة والسلام إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عينه لا يريد أن عين الله مثل عين الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت أنها عين حقيقية أشار بيده إلى عينه لإثبات أنها عين لا كما يقول الـ الـ الـ المبتدعة من الأشاعر والجهمية وغيجهم الذين يقولون ليس إلا عين ويقولون المقصود بعين الله الرعاية والحبن فقط ليست عينا بالمعنى المعروف عند البش عند العباد وهذا باطل كما سيأتي معنا بعد قليل بإذن الله تبارك وتعالى وبثل وأيضا الحديث الذي راه أبو داود في سننه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأمَاناتِ إِلَى آهَلِهَا إلى آخر الآية وهو السميع البصير إن الله يأمركم أن تؤذوا الأمانات إلى آهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعلما يعظكم به إن الله هو السميع البصير قَالَ أَبُو مَرَيِّرَى وأشار النبي صلى الله عليه وسلم يدي إلى عينه وبالأخرى إلى أذنه يعني هكذا السبابة الأذن في العين والإبهام في الأذن قال ويشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصمعه إلى عينه وبالأخرى إلى أذنه قال بن القيم قال بن القيم رحمه الله في الصواعد يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت حقيقة السلح وحقيقة الخافر ولم يرد المماتحة ولم يرد التمثيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عاً التمثيل ونفي التمثيل لا يعني إنكار الصفة لله تبارك وتعالى ولهذا كان أبوه ريض حينما يحدث بهذا الحديث يشير أيضاً بأصبوعه إلى عينه وأدنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأعمش حينما كان يحدث بهذا الحديث كان أيضاً يشير بيده إلى أصبوعه وإلى أدنه يثبت أنه سمع حقيقي وبطر حقيقي سمع بالمعنى الذي نفسه لأن الله خطبنا بلغة عربية وبكلمات عربية نفهم معانيها خاطبنا باللغة التي نفهم معناها وما أرسلنا من رسوله إلا بلسان قومه لماذا؟ ليبين لهم أي ليفهموا المعاني التي يخاطبوا بها وفي الصحيح أيضا عند المائي مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقبض القصة ويقبضه ويخبض قال وقبض النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبصر يقبض قبض وبصر لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هنا التمثيل وإنما أراد إثبات حقيقة القبض والبصر فهو يقبض ويبصر تبارك وتعالى, تبارك وتعالى. بينما نقل عن بعض السلف إنكار هذه الإشارة باليد كالإمام أحمد رحمه الله سمع رجلا يذكر النزول وأشار بيده من الأعلى إلى الأسفل فقال له الإمام أحمد قطع الله يدك قطع الله يدك قطع الله يدك وإنكار الإمام أحمد رحمه الله على هذا الرجل له توجيه وهو أن الرجل أراد أن يمثل فقال له الإمام أحمد قطع الله يدك بينما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يثبت فرط بين من أثبن أراد الإثبات وبين من أراد التمثيل النبي صلى الله عليه وسلم خينما أشار بيده إلى عينه وقال إن ربك ليس بدعور ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أراد إثبات صفة العين وحقيقتها ولم يريد التمثيل بينما ذلك الرجل الذي أشار بيده من الأعلى إلى الأسفل في النزول أراد التمثيل فأنكر عليه إمام أحمد وقال له قطع الله يدك هذا الفرق بين المقامين قال المصنف فكل ما قد جاء في الدليل فتابت من غير ما تمثيل من, رحوة من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فأذر من النزول من رحمة من هنا تبعضية يعني المصنف بعد أن قال كل ما جاء الدليل من الصفات ثابت لله تبارك وتعالى بلا لا تمثيل أراد أن يذكر بعض الصفات أراد أن يذكر بعض الصفات قال من رحمة من هنا للتبعض أي من بعض هذه الصفات من بعض هذه الصفات الثابتة لله عز وجل صفة الرحمة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال ورحمتي أضاف الرحمة إلى من؟ إليه ورحمتي وسعت كل شيء وتقدم معنا أن المضار إما أن يكون عينا قائمة بذاتها أو أن تكون نعم إما أن تكون عيراً قائمة بذاتها فيكون من باب إضافة التشريف والتكريم وإما أن نكون المضاف شيء لا يتقل بنفسه فيكون هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف بس كذلك يا فران هذا في مضى قلنا المضاف إلى الله تعالى المضاف إلى الله عز وجل نوعان الأول أعيان قائمة بذاتها مستقلة بنفسها فهذه من إضافة التشريف والتكريم كإضافة الناقة إلى الله عز وجل قال يا قومي هذه ناقة الله لكم هل آل. آل الناقة طائمة بذاتها نعم إذن هذه إضافة تشريف ناقة الله أضافها الله إليه تشريفا لها للناقة بيت الله هذا البيت له طائم بذاته نعم فالإضافة إضافة البيت إلى الله عز وجل فليعبد رب هذا البيت هذه إضافة إضافة تشريف للبيت ليس إضافة صفة لموطوف وأنه لما قام عبد الله يدعون عبد أضيف إلى الله هذه من إضافة التشريف لأن العبد قائم بنفسه ليس شيئا يستقل بغيره النوع الثاني المضار مما هو أشياء لا تستقل بنفسها لا تستقل بنفسها كقول الله عز وجل كقول الله عز وجل ورحمتي هل الرحمة شيء قائم بذاته ليس بشيء قائم بذاته فالرحمة لا بد لها من صاحب والله عز جلد الرحمة الواسعة الله تعالى هو الرحيم تبارك وتعالى فالرحمة صفة له الرحمة ليست عين قائمة بذاتها كالناقة وكالعبد لنقول أنها مخلوقة وكذلك صفة اليد يد الله فوق أيديهم هل اليد قائمة بذاتها لا تقوم بذاتها لا تستقل بنفسها فاليد هنا من إضافة الصفة إلى الموصول وكذلك قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف ففيها إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى قال عز وجل وهو الغفور الرحيم الرحيم من أسماء وكل اسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة والعكس غير صحيح كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة فالسميع يتضمن صفة السمع البصير تضمن صفة البصر الرحيم تضمن صفة الرحمة الكريم دل على صفة الكرم الخالق دل على صفة الخلق الراجب دل على صفة الرزق كما قال القيم رحمه الله في نون يده أسماؤه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت بمعاني هذه الأسماء دلت على أوصار دلت على أوصار والرحمة عند أهل العلم من الثلاث الصالحين وغيرهم هي الرحمة بالمعنى المعروف عند العباد فالله تعالى يرحم من شاء رحمة حقيقية وأشار وأرشب عباده إلى هذه الرحمة فقال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته فقال ثم فانظروا إلى آتان رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها فهي رحمته تبارك وتعالى والرحمة رحمة ثانية. الرحمة الأولى رحمة هي صفة الله تبارك وتعالى كما في قوله عز وجل وهو الغفور الرحيم رحيم برحمة يرحم من شاء وكقوله عز وجل ورحمة وسعة كل شيء هذه رحمة هي صفة لله تبارك وتعالى وقال عز وجل الرحمن على عرش الشواء الرحمن أي يرحم تبارك وتعالى مستصف للرحمة الرحمة الثانية رحمة المخلوقة وهي رحمة الخلق رحمة المخلوق هل الإنسان يرحمك؟ نعم فالإنسان يرحمك والحيوانات فيما بينها تتراحم والأم ترحم ابنها والأب يرحم ابنه والصديق يرحم صديقه هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق والمخلوق مخلوق فرحمته مثله مخلوق قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون أنت مخلوق وأفعالك كلها مخلوق ومن أفعالك الرحمة أنك ترحم أخوك الصغير ترحم أخاك الصغير ترحم ابنك ترحم أباك إذا كبره في سنه واحتاج إليك واخفض لهما جناحة ذلي من الرحمة وقل ربك الحمم كما ربياني صغيرا هذه رحمة خلقها الله فيك خلقها الله عز وجل فيك فجعلك ترحم غيرك فهما رحمتان رحمة هي صفة الله تبارك وتعالى ورحمة أخرى هي صفة للمخلوق ولا تماثل بين الرحمتين لا تماثل بين الرحمتين فرحمة الله واسعة ورحمة وسعة كل شيء ورحمة المخلوق قاصرة رحمة المخلوق قاصرة الأشاعر والجهمية والمعتذلة أنكروا صفة الرحمة لله عز وجل أثبتوا نفضها وأنكروا معناها وأول هذا المعنى إلى معنى آخر لم يرد في الكتاب والزمنة كتبسير للرحمة أبدا الأشاعر والاحتزلة قال الرحمة هي إرادة الإحساب إرادة الإحساب لأن الأشاعر يثبتون لله عز وجل سبع صفات فقط من هذه الصفات السبعة صفة الإرادة وليس في هذه السبع صفات صفة الرحمة فهم لما قرأت عليه آيات الرحمة قال هذا إرادة الإحسان يعني الرحمة ليست في الإحسان لأن حتى الإحسان لا يثبتونها لله صفة لا يثبتون لله صفة الإحسان مع أن الله تعالى أثبت لنفسه صفة الإحسان فقال احسن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ لكن هم لا يثبتون صفة الإحسان ولا صفة الرحمة ولهذا قالوا الرحمة ليست هي الإحسان وإنما قالوا الرحمة إرادة الإحسان إرادة قالوا فإذا أراد الله عز وجل أن نحسن إلى أحد خلق الإحسان وأعطاه إياه وهذا معنا تأباه اللغة العربية أولا فإن العرب لا يفسرون الرحمة بالإحسان ولا بإرادة الإحسان بل الرحمة من عندهم على حقيقتها ومعناها والإحسان أثر من آثار الرحمة الإحسان أثر من آثار الرحمة لكن ليس الإحسان هو الرحمة الرحمة صفة ثابتة لله عز وجل نثبتها لله كما أثبتها لنفسه ومن أنكر هذه الصفحة وعبر بالرحمة وعبر عن الرحمة بإرادة الإحسان هذا محرف شابه اليهود في تحريف الكلمة من بعد, الكلمة من بعد ما وضعته هؤلاء يحرفون كلام الله عز وجل الله يقول هو الرحيم وله هو الأطور الرحيم هؤلاء يقولون ليس برحيمه إنما هو يريد الإحسان الله عز وجل قال ورحمتي كل شيء أضاف الناق الرحمة إليه إضافة صفة لموصوف يقولوا لا هو لا يرحم وإنما هو يريد الإحسان والعياذ بالله مع أن نفي الرحمة صفة نقص لا يرضونها لأنفسهم إذا قلت فلان ما في قلب رحمة هل هذا مدف أم قال فلان ليس في قلبي رحمة. فلان ليس عنده رحمة ألا هذا متح أم زم فهم هذين هذا زم فهم طبلوا للأن عز وجلبوا صفة الزم والعياذ بالله قالوا ليس عنده رحمة والعياذ بالله فقالوا وعفوا عن رحمة بإرادة الإحسان هل هذا تعظيم لله تبارك وتعالى كلا والله هذا ليس بتعظيم لله عز وجل بل كمال التعظيم لله تبارك وتعالى أن نثبت بأنه رحيم وأنه يرحم من شاء ويعذب من يشاء تبارك وتعالى وأن رحمته واسعة وسعة كل شيء وأن رحمته صفة له تبارك وتعالى كما أن العلم صفة له وكما أن الترابط صفة له وكما أن الخلق صفة له وكما أن الرزق صفة له وكما أن الحياة صفة له فالرحمة كذلك صفة من صفاته تبارك وتعالى ومن أوضح الدلائل على ذلك أن الناظر في القرآن يجد أن ذكر الرحمة أكثر بأضعاف مباعفة من ذكر الإرادة حينما تتأمل في آيات القرآن الآيات التي أثبتت لله عز وجل الإرادة فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا فمزهما من الذي أرادك؟ أراد ربك تبارك وتعالى فعال لما يريد أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبه. هذه آيات الإراجة التي أثبت بها الأشاعر الإراجة لله عز وجل الآيات التي وردت في صفة أصف الله بالرحمة أكثر بكثير من الآيات التي وردت في إثبات الإرادة لله عز وجل لا يكاد لا تكاد سورة من سور القرآن إلا القليل النازل إلا وتذكر صفة الرحمة كم مرة ذكر اسم الرحيم في القرآن كثير. كم مرة ذكر اسم الرحمن في القرآن كم مرة ذكرت رحمة الله عز وجل في القرآن كثير جدا كل هذه الرحمات التي ذكرت في القرآن ليست رحمة حقيقية وأن المقصود بها كرادة الإحسان فقط أشك أن معنى هذا الكلام أن الله تعالى قاطب بعباده بألفاظ لم يرد حقيقتها هذا كلام قطير معنى ذلك أن الله تعالى قاطب بعباده بكلمات لم يريد بها حقيقتها ولا ظاهرها وانما اراد بها معاني أخرى بعيده وهذا ينافي البيان والتبيين الذي ذكره الله في قوله ليبين لهم وذكر الله عز وجل في قوله باللسان العربي مبين مبين واضح المعاني ليست معانيه غامضه ولا غبيه ولا محرفه ولا مووله وانما هي معان واضحه من سمع هذه الكلمات سيم معانيها مباشرة كتب ربه على نفسه الرحمة قال من رحمة ونحوها ونحوها أي بقية الصفات أخرى التي وردت في القرآن وفي السلة قال كوجهه. كوجهه أي أيضا كصفة الوجه لله تبارك وتعالى وصفة الوجف ثبثت في القرآن وفي صمة النبي عليه الصلاة والسلام في غير ما آية ولا حد فمن القرآن قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله عز وجل فأينما تولوا فتم وجه الله وقوله تبارك وتعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ومن السنة حادث كثير منها ما جاء الصحيح عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو ينبسكم شيعا ويذيق بعضكم بحث بعض قرأنا الأبي فقرأ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عبابا من فوقكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك وجه من وجه الله تعالى أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك قال أولي يلبسكم شيع أو يدق بعضكم بأس بعض قال هذا أهوا أو هذا أيسا وفي سنن الداري يعني عبدالآهر بن مسعود رضي الله عنه سنة صحيح قال ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه ليس عند ربكم ليل ولا نهار ليل نهار بعد المخلقين ليس عند ربكم leil ولا نهار نور السماوات من نور وجهه وجما وجه الله تبارك وتعالى قال نبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الطائف قال أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلف عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو أن يحل علي تخطفك أعوذ بنور وجهك وهذه في إثبات الصفة الوجه لله تبارك وتعالى ولا يعلم بين الصُّحابَةِ رضوانُ الله عليهم خلافٌ في هذا الباب أبداً في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى ولهذا كان النبي صلى الله عليه و يسأل الله عظى والزن لذة النظر إلى وجه كما في سنن النتائب سرض صحيح أن المبي صلى الله عليه و كان يقول اللهم اني اسال اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده واسالك كرمه الاخلاص في الرضا والغضب واسالك القسط في الفقر والغنى واسالك بعد القضاء واسالك لذة واسالك نعيم لا ينقطع قرة عين لا تنقطع واسالك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اسالك لذة النظر إلى وجه الى وجه من إلى وجه الله عز وجل لأن الله تعالى يكسب لأهل الجنة الحجاب فينظرون إلى وجه الله تبارك وتعالى كما في الصحيح المسلم عن طهي رضي الله عنه وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد قلنا أن هذه الآيات والحديث التي ذكرناها دلت على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى فتقدم معنى مرارا أن القاعدة في باب الأسماء والصفاق أننا نثبتها كما أثبتها الله عز وجل ولا ننفيها ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نعقلها لأننا لسنا بأعلم بالله عز وجل من نفسه ولسنا بأعلم بالله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم الأشاعر والمعتذلة والجهمية أنكروا طفة الوجه لله تبارك وتعالى أنكروا هذه الصفة وقالوا وقال أنكروا هذه الصفة واختلفوا فيما بينهم في تأويلها وتحريفها فبعضهم قال المقصود بالوجه الذات يبقى وجه ربك أي ذات ربك فعبروا عن الوجه بالله تبارك وتعالى وهذا باطل فهذا باطل لأن وجه الشيء لا يكون هو نقص وإنما وجه الشيء منه كما يقال وجه فلان هل وجهه هو جثة يتدعه بكاملة كلا إنما وجهه منه جث منه ويقال وجه الجدار هل هو كل الجدار؟ كلا إذا قالوا وجه الجدار أي يعنون بذلك المقابل بينما لا يقصدون بذلك ذبر الجدار وجه السوق أمامه ولا يقل بذلك ظهر السوق والعرب لا تسم... لا تعبر عن, عن... عن... عن ذوات الأشياء بالوجه أبداً فهؤلاء الذين عبروا أو فسروا الوجه بالذات لا يعرفون اللغة العربية ولا يفهمونها ولو فهموها لما وقعوا في هذا الخطأ الشنيع الكبير ومما يدل أيضا على أن هذا المعنى فاسد وباطل أن الله عز وجل يكشف الحجاب عن وجهه يوم القيامة فيراه أهل الإيمان في الجنة ويكون هذا أعظم نعيم أهل الجنة كما قال تعالى وجوه يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة وفي صحيح مسلم على أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بطره من خلقه لأحرقت سبحات وجه من؟ وجه الله تبارك وتعالى لأحرقت فالحجاب على وجه الله عز وجل لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بطره من خلقه ولم ييرذ ولم يقل أحد من أهل العلم أن هذا الحجاب ليده تبارك وتعالى أو لبقية الصفات إنما هو هذا الحجاب في وجهه تبارك وتعالى لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه منتهى إلي بطره من خلقه قال بعض هؤلاء المتدع قال المقصود بالوجه هنا النعمة والله عز وجل ذكر النعمة في كتابه منفصلة فقال وما بكم من نعمة فمن الله وقال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال وأما بنعمة ربك فحج ولم يذكر الله عز وجل في أي موضع من المواضع الوجه وقصر وعذر عم بالنعمة في موضع آخر هذا لم يأتي أبدا لو جاء في موضع واحد تفسير الوجه بالنعمة لقلنا بقية المواضع جاءت بمثل هذا المعنى لكن هذا لم يرس في القرآن أبداً لأي موضع من المواضع تفسير الوجه بالنعمة ولم يلقي هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه فتر وجه الله تعالى بالنعمة تنبيه جعل عن الإمام قتادة والإمام الشافع رحمة الله عليها أنه ما فسر قول الله عز وجل وَإِنما تُولُّوا فَسَمَّ وَجْهُ الله قَالَ وَجْهُ الله أي قِبلَةُ اللَّهُ وإِنَّا مَا قولتُ تَنْبيِهُ لأن قتادة والشافع رحمة الله عليهم يثبتان لله عز وجل صفة الوجه يثبتان لله عز وجل صفة الوجه لكنه ما في هذه الآية قال المقصود بها القبلة المقصود بها القبلة مع أن العالمة من أهل العلم محمد الله من المفسرين وغيرهم يقولون فتم وجه الله أي على المعنى الحقيقي المقصود به هنا صفة الوجه لله تبارك وتعالى وليس المقصود بها هنا القبلة والدليل أن الإنسان يجب عليه أن يصلي تجاه الكعبة أم في أي اتجاه تجاه الكعبة إذن قوله عز وجل فتم وجه الله وأينما تولوا ما معنى أينما تولوا أي شمالا وجنوبا وسرطا وغربا فتم وجه الله لو فسرنا الوجه هنا بالقبلة هل يستقيم المعنى هل يستقيم هل يجوز أن تصلي في تجاه عكس القبلة لا يجوز لهذا نقول هذا يدل على أن قتادة والشافعي أقطع في تفسير الآية هنا فسمى وجه الله إثبات للصفة الوجه لله تبارك وتعالى وليس المقصود بها أعيد مرة وصلاة طيب نقول الله عز وجل ما تولوا فسمى وجه الله الشافعي وقتادة قال الوجه هنا قبلة فسمى وجه الله أي سمى قبلة الله الجواب نقول أننا أمرنا أن نولي وجوهنا تجاه الكعبة تحديدا قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبرة ترضاها فولي وجهك شطرة المسجد الحرام فولي وجهك شطرة أين أحيث وجهة المسجد الحرام والله تعالى في آية الأخرى في سورة آل عمران ولله قال يتحدث الله عز وجل عن عظمته فقال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله الآية الأولى قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية حديث عن القبلة فلس كذلك الآية حديث عن القبلة فقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي القبلة التي هي المسجد الحرام الآية الثانية ولله المشرق والمغرب حديث عن عظمة الله ليس حديثا عن القبلة أصلا وهذا يدل على خطأ تبسير الشابعي والقتال أن الآية ليست في مقام استقبال القبلة ولا فيها ذكر القبلة أصلا إنما الآية في مقام ذكر عظمة الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله هذا هذه الآية في إثبات عظمة الله عز وجل وعظمة وجه الله تبارك وتعالى فلو أردنا أن نفسر الآية بتفسير الشافع وقتاده فإن المعنى لا يستقيم ويكون المعنى خطأ لأن الشافع وقتاده قال فتم وجه الله أي القبلة القبلة الله هل فأينما تولوا فسمى وجه الله؟ هل هذا يستقيم؟ هل إذا صلينا ناحية الجنوب يكون ثم وجه الله؟ أي القبلة التي أمرنا استقبالها؟ كلا، المعنى لا يستقيم فأصبح فسمى وجه الله ليس معناها فسمى قبلة الله والدليل أننا في القرآن أمرنا أن نستقبل الكعبة البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للمسي أمرنا أن نستقبلها الكعبة تحديدا تجاه الكعبة تحديدا ومن طلى متعمدا في غير فجاه القبلة بطل الثلاثة إلا في النافلة على الراحلة إذن لا يكون تفسير الآية تم وجه الله أي ثم قبلة الله إنما المقصود هنا صفة الوجه لله عز وجل وضيان عظمة وجه الله تبارك وتعالى الدليل على أن صفة الوجه صفة حقيقية لله عز وجل وأنه ليس معنا مخلوقا كما قاله بشر المريسي عليه من الله ما يستحق وحكى ذلك عن الإمام الداري في نقضه على بشر المريس قال بشر المريسي ويبقى وجه ربك قال هذا وجه خلقه الله عز وجل ليس وجه الله تعالى وهذا تكذيب لصريح القرآن الله تعالى يقول وَيَفْطَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُ الْجَلَالِ وَالْكَرَىٰ الدليل على أن هذا الوجه صفة حقيقية لله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بها فقال أعوذ بوجهك كما في صحيح البخاري في قول الله عز وجل قل هو القادم على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك أن الوجه جاء في في مواضع أسرى اتفق المفسرون على أن المقصود بالوجه هنا حقيقة الوجه وهي آية القبلة فولي وجهك شطر المسر الحرام ما المعنى بوجهك هنا بهرك أم الوجه الحقيقي الوجه الحقيقي فلماذا تفسر الوجه هنا بحقيقته في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جاءوا في حق الله عز وجل نفسر الوجه بحقيقته هذا تناقض هذا تناقض ألفاظ القرآن معانيها واحدة لا تتمايذ لا بهذا وأدعو ما بقي كم بقي على الله أقل ست دقائق أدعو ما بقي من وقت الأسئلة ونكمل في الجرس القائم بإذن الله تبارك وتعالى قول حب الوطن من الإيمان اطلب العلم ولو في الصين العلماء ورى فضل الانبياء الحديث حب الوطن من الإيمان ليس بحديث ولا مقولة اطلب العلم ولو في الصين أيضا هذا ليس بحديث ولا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورفض الأنبياء هذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه ضعف قول العلماء وراده الانبياء الى مدى مكانه العلماء في سن باط التي ليست فيها ادله القران والسنه الشريفه خصوصا لمصلحه الامه العلماء استهدون في باب الاحكام اما باب العقائد لا اجتهاد فيه باب العقائد لا يثبت الا بدليل من القران او من السنه العلماء استهدون في الاحكام التي لا نص فيها من القران ولا نص فيها من سنه النبي عليه الصلاه والسلام اين لا عند يجسهد العالم ليبحث عن مراد الله عز وجل أو عن ما يحبه الله تبارك وتعالى ويطاه في هذه النازلة ولا حدود لهذا الاجتهاد كل نازلة يحق للعالم أن يجسهد فيها وأن يقول فيها بما ييسر الله عز وجل له ويفتح الله عليه إذا كان قوله مقنيا على الكتاب وعلى السنة نقول ما الفرق بين الرحمة بين وآلة الإحسان أليس بينهما عمول وخصوص نقول فرق الرحمة صفة والإحسان صفة مختلفة الإحسان أثر من آتار الرحمة الإحسان أثر من آتار الرحمة الله تعالى قال وَأَقْثِمْ كما أَحْثَنَ الله إِلَيْكُ ونحن نثبت الصفتين معا نثبت لله عز وجل صفة الرحمة ونثبت له أيضا صفة الإحسان قل ماذا يعني قول المصنف لترجيح ماذا بالسلف وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر يعني أهل الحديث كما قال الإمام أحمد في الفرقة الناجية قال إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من هم وكما قال عمر رضي الله عنه سيأتي أقوام يجادلونكم بالقرآن فخذوهم بالسنن فإن أهل السنن أدرى فإن أهل السنن أدرى بمراد الله عز وجل أو إنها سنن أدرى بالله تبارك وتعالى أو بدين الله عز وجل نقول إن الله تعالى أن يحج إعادة شرح هذه النقطة نقول مسألة الحج هذه نقلت عن الثلاث منهم من يثبتها ومنهم من ينفيها بل عن الإمام, عن الإمام أحمد نقل أنه سؤال هل الله يستوي على عرش بحج فقال نعم قيل له هل لله حج فقال لا قلنا أن المقصود هنا لفظة الحج من أثبتها أراد أن يثبت معنا ومن نفاها أراد أن ينفي معنا يختلف عن المعنى الأول بمعنى من أثبت الحد لله عز وجل بالاستواء أراد أن ينفي الانتزاج والاختلاق بين الخالق والمخلوق الرحمن على العرش استوى استوى على العرش من غير أن يختلط بالسماوات وأن يختلط بالمخلوقات أو أن يمتزج بها لأن عقيدة الامتزاج هي عقيدة النصارى في أن الله حل في عيسى وحل في مريم وهي عقيدة أهل الحلول والاتحاد الذين يقولون أن الله يحل في أحد من خلقه والعياذ بالله والله منزع عن ذلك هذا بالنسبة لمن أثبت الحد من نفى الحد أراد أن يثبت أراد أن ينفي عن الله تبارك وتعالى القصوف أو القلة أو الضيط أو نحو ذلك من المعاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء نعم وما الفرق بين العقيدة والتوحيد كلاهما إشياء لمسمى واحد يعني ليس بينهما كبير فرق التوحيد من وحد الله عز وجل والعقيدة من عقد القلب على ما يدين الله تعالى به ونجيب على بقيه الأسئلة بعد الصلاة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه, وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه ونولان ما بعد نجيب على هذه الأسئلة على عجل قل اقسمت على أن لا أعصي الله عز وجل في ذنب غلبا الشيطان فعصيت ماذا أفعل عليك أن تطعم عشرة مساكين قال الله عز وجل يطعم عشرة مساكين من أوسق ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحذير رقبة إذا عجزت عن إطعام المساكين أو عن كسوة عشرة مساكين فعليك أن تصوم ثلاثة أيام يقول ما حكم الدين في صوم الجمعة والسبت والأحد لا حرج في صوم الجمعة إذا صام, معه قبله, يوم إذا صام قبله يوم أو بعده يوم معه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده متفق عليه عن أبي هريرة وبمثله أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها يقول كيف نثبت أن الله خالق من قبل أن يخلق مخلوقاته وأنه الراجق ولم يرزق أحدا من مخلوقاته نعم هذه صفته تبارك وتعالى كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله لم يستفد من خلق الخلق لم ليس بعد, الخلق بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق فهو الله عز وجل الخالق أجرًا قبل أن يخلق الخلق فهو قادر على أن يخلقه نقصد على بأنه متصف بهذه الصفة أنه قادر عليها متى شاء قادر على أن يخلق متى شاء وقادر على أن يرزق متى شاء وقادر على أن يتكلم متى شاء تبارك وتعالى وهذه تسمى الصفات الفعلية وهي الصفات الإرادية المتعلقة بإرادة الله عز وجل إذا أرادها فعلها متى ما اراد ان يخلق خلق تبارك وتعالى وربك يخلق, وربك يخلق ما يشاء ويختار هل هو قبل ان يخلق الخلق قادر على الخلق اع baş اذا هو خالق قبل ان يخلق الخلق من اسمائه الخالق وصفته انه يخلق تبارك وتعالى وكذلك الراجق قبل ان يخلق الخلق ويرزقهم هو الراجق تبارك وتعالى ان الله يرزق مي شاء بغير حساب يقول الأشاعر هل الأشاعر يثبتون أقسام التوحيد وهل هم من أهل السنة الجماعة وهل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ربيع الأول الشيخ الرسول فيم ذكر сама Ze أن الأشاعر في الجملة من أهلي سنة والجماعة في الجملة أما من حيث التفصيل بينهم يفارقون ويخالفون أهل اللفقة وسنة والجماعة بمسائل كثير أما إثبات أقسام التوحيد إثبات أقسام التوحيد ليس من التوحيد وينما هو أمر فقط للتيسير لتيسير علم التوحيد هذه التقسيمات التي يذكرها أهل العلم في التوحيد أنه يقسم إلى جراثة أقسام أو كما يقسمه شيخ سمديمي إلى تسمين أو غيرها من الأقسام التي يقسمها أهل العلم هذه أقسام لتيسير علم التوحيد فقط المهم أن يؤمن الإنسان بهذا التوحيد بجملته لكل ما جاء فيه هل تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول لم يثبت ذلك. بل الخلاف بين المؤرخين في هذا كبير جدا ومن أراد الاستزاز في ذلك. فليرجع إلى كتاب. البداية والنهاية لابن كتير. لا اختلاف أهل العلم في تاريخ ميلانه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول ولد في ربيع الأول. وبعضهم يقول ولد في ربيع الآخر. وبعضهم يقول ولد في صفر وإلى غير ذلك من أقوال اهل العلم. طبعا هذا الاختلاف بين المؤرخين في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاحتفال بالمولد لا أصل له لأنه لو كان الاحتفال بالمولد ثابتا لما وقع بين علماء التاريخ نزاع واختلاف في تحديد أي شهر ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض المالكية يرجحون أن النبي ولد في الصفر وبعض العلم يرجحون أنه ولد في ربيعين الآخر وبعضهم يقولون الولد في ربيعين الأول فالخلاف في ذلك بينهم كبير جدا الأمر الوحيد المتفق عليه أنه ولد يوم الاثنين وإنما اتفقوا على ذلك لأنه جاء في صحيح مسلم عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه لكن لم يحتفل بالمولد عليه الصلاة والسلام وأصحابه على شدة محبتهم له أيضا لم يحتفلوا بالمولد وهم قدوتنا وأسوتنا قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يقول الدليل هو المرشد كما قلت بقية الحجة ما هي تعريفها الدليل يطلق ويراد به الحجة أحيانا الدليل حجة ذي نفسه والحجة سميت حجة لأنها تحج المخالف وتقطع منازعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آج آدم موسى الحجة هي البين والبرهان الأمر البيل الذي لا يمكن رده تسمى حجة على الإنسان يقول ما حقيقة معنى هذا الحديث حجابه النور في رواية للنار وهل هذا الحديث من دلائل عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا المعنى أن الله تبارك وتعالى أقام لنفسه حجابا سبحانه وتعالى هذا الحجاب لو كتفه لأحرقت سبحات ونور وجهه تبارك وتعالى الخلق وانتهى إليه بصره من خلق وبصره ينتهي يتناول جميع خلقه تبارك وتعالى المعنى أن بصر الله أن نور الله عز وجل لو كشف الحجاب لأحرق السماوات والأرض وجميع المخلوقات لكن من رحمة الله عز وجل أنه وضع الحجاب تبارك وتعالى لنفسه ويكشفه لأهل الجنة في الجنة فإن الله يعطي أهل الجنة من القوى البدنية ما لم يعطيه إياهم في الدنيا معلوم أن الجنة يعطيهم الله عزيزي قوة في الطول وقوة في البدن وقوة في كل شيء فيتمكنون من رؤية الله عز وجل فينما يكشف الله لهم الحجاب كما جاء في صحيح مسلم عنا الصهيب رضي الله عنه قال بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ اطلع الله عز وجل عليهم اطلاعا وقال يا أهل الجنة أما في زيادة فيقولون وما نريد يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم, ألم تدخلنا الجنة ألم تنجينا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطي أهل الجنة نعيما أعظم من ذلك قال وهي الزيادة وقرأ للذين أحسن الحسنى وزياده هي النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى في الجنان جعل الله واياكم منه لقد قرات في بعض في بعض كتب التفسير انه جاءت في بعض الايات الرحمة بمعنى النبوه هو في بعض الايات الرحمة دخول الجنه ولا استحضر الاسئله هذا التفسير فيه شيء من الصحه نعم جاء تفسير الرحمه بالنبوه جاء تفسير النبوة بالرحمة في القرآن كما قال الله جبارك وتعالى وما جعلناك إلا رحمة الإجعالة هذه هي هذا مقاق هذا يدخل فيه النبوة ويدخل فيه رحمته صلى الله عليه وسلم لكن قال الله عز وجل أولئك الذين آتيناهم الكتابة والرحمة, والرحمة أيضا قل بفضل الله وبرحمته قال العلم الرحمة هنا النبوة قال عز وجل واجعلنا في ذريته النبوة والرحمة الرحمة هنا, هنا أيضا فسرها المفسرون بالنبوة قل ما رأي الدين في المذاب الشيعي الشيعة طبعا طوائف ليسوا طائفة واحدة وليسوا سوافة منهم من هو خارج ملة الإسلام كالنصيرية والإسماعيلية الذين يعتقدون أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا, لا شك في كفرهم والعياذ بالله وهناك الزيدية وهم مسلمون ويوجدون في اليمن بكثرة وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة وهناك طوائف اختلف أهل العلم في تكفيرهم كالاثنة عشرية فبعض اهل العلم كفر ائمتهم ولم يكفروا عامتهم وبعض اهل العلم كفروا عامتهم وائمتهم معا لان اقوالهم فيها من الكفر بالله عز وجل شيء العظيم كالايمان بأن المصحف محرف وناقص وكذلك الايمان بعقيده البداء والعياذ بالله ان الله عز وجل يبدو له في علمه ما لم يكن يعلمه من قبل والعياذ بالله تقول رد بعض أهل العلم على حديث أعوذ بنور وجهك فقال لا يثبت الحديث الذين ضعفوا الحديث ضعفوه بعنعانة محمد بن إسحاق وعنعانة محمد بن إسحاق لا تضر لا تضر كما هو مذهب الأئمة المتقدمين وعلى كل حال ليس هذا هو الحديث الوحيد في إثباس صفة الوجه وأناك الحديث الذي رأه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى قل هو قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله ولا يستعاذ بمخلوق أبدا الاستعاذ لا تجوز إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فالنبي استعاذ بصفة الوجه أعوذ بوجهك ففيه إثبات هذه الصفة لله رب العالمين يقول لأحد الطلاب على غلاف دفتره صورة حيوان فما الحكم لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الصور المرسوم منها والمنحوث كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقد تغير وجهه فقالت عائشة اتوب إلى الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصورون هذه الصور أشد الناس عذابا يوم القيامة قالت عائشة وقد سترت سهوة لي بقرام سهوة يعني شباك بقرام يعني بستارة والصوره التي في الستاره منحوته ام مرسومه مرسومه بلا شك فهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان الملائكه لا تدخل ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره وقال عليه الصلاه والسلام كل من طور صوره في الدنيا كلف ان ينفق بها الروح يوم القيامه وليس بنافخ وفي الصحيح ايضا في الصحيحين أيضا قال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل من ذا, من ذا الذي ذهب يخلقك خلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذبابة ويقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقت وأيضا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح قال كل مصور في النار وفي رواية كل مصور في النار يقول ما هي الرحمة بمعناها الصحيح الرحمة بمعناها الصحيح هي الرحمة تفسيرها من لفظها إذا لا تفسيرا آخر كما يق... آه يعني آه آه يختلف عن لفظها الرحمة هي الرحمة ثم لهذه الرحمة آثار تكون للعباد طبعا الأشاعر والمعتزلة لما أنكروا صفة الرحمة سبب إنكارهم أنهم فسروا الرحمة تفسيرا خاطئا قالوا الرحمة هي الليل ورقة طلب هؤلاء من المعتزلة والأشاعر لماذا قالوا الله ليس لا يرحم ولماذا نفعوا عن الله صفة الرحمة هؤلاء المبتدعة قالوا لأن الرحمة معناها الرقة واللين قالوا والرقة واللين ضعف قالوا الرقة واللين ضعف قالوا الله منزه عن الضعف بالتالي أنكروا صفة الرحمة لله عز وجل والعياذ بالله فردا عليهم أهل العلم أن الرحمة لا تستلزم الرقة ولو استلزمتها لم تكن الرقة مستلزمة للبعض ألا ترى إلى السلطان المتمكن في سلطانه ومع ذلك يرحم رعيته هل هو ضعيف كيف يبي ضعيف متوبئا فجرنا أقرباء لنا ولم يكن هناك بد إلا أن أصافح بعض الأخوات ولكنني قد نسيت أني متوضئ فلما حان وقت الصلاة صليت بذلك الوضوء فقال لي أحده أحدهم إن وضوءك قد انقطع بالمصافحة فهل المصافحة تبطل الوضوء وولد أن أعرف حكمها هل الكراهة آم التحريم لأن ذلك يتعذر جدا على الشاب منا ويتعذر على الشاب منا تركها أولا مصافحة محرمة وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله ومذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم والدليل على ذلك ما رواه البخاري قال عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة طبق وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام إني لا أصافح النساء فحرم على نفسه المصافحة والقاعدة الشرعية أن ما حرمه النبي على نفسه فهو محرم على الأمة من بعدها لقول الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا فما حرمه النبي على نفسه حرم على الأمة من بعدها هذه هي القاعدة إلا أن يدل دليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم ولا يوجد هنا دليل على الخصوصية إذن هذا الحكم عام للأمة أمرنا الله أن نقتدي به في كل شيء في كل صغير وكبير وأن نتأثى به وأن نتخذه القدوة هو حرم على نفسه المصافحة وهو أطهر الناس قلبا هل في ذلك شك؟ وهو أشد الناس رجاء فيما عند الله عز وجل وخوف من الله تبارك وتعالى ومن عقابه ومع ذلك وهو طاهر القلب حرم على نفسه المصافحة فمن دونه في طهارة القلب من باب أولى أن يحرم عليه مصافحة النساء أما من صافح امرأة سواء أجنبية أو غير أجنبية فإن هذا لا ينقض الوضوء على الصحيح من أكوال أهل العلم وهذا مذهب الإمام مالك وأب أحمد وجماعة أن مصافحة المرأة الأجنبية أو غير الأجنبية لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء مالك فرق بين أن لا مسها بشهوة عند مالك انتقض وضوء, وضوء فالراجح أنه لا ينتقض الوضوء حتى وإن لا مس بشهوة إلا إذا خرج المدي أو المني ضابط انتقاض الوضوء خروج المني والمني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نواقض الوضوء الملامسة والمصابحة بل ثبث في الصحيح في بخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة ثم يخرج إلى الصلاة فلا يتوبى صلى الله عليه وسلم يقول أيهما يقدم عند السجود اليدين أم الركبتين الأمر في ذلك واسع إن شاء قدم يديه وإن شاء قدم ركبتين وكل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ضعيف حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه ضعيف وحديث وائل ابن حجر قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوضع ركبتيه قبل يديه أيضا ضعيف الثابت في ذلك آثار عن الصحابة فوالبخاري معلقا عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه وروا, أبي وروا عبد الرزاق المصنف في صحيح عن عمر أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه يعني ابن عمر وعمر كان مختلفين في هذا الباب ابن عمر كان يضع يديه أولا ثم ركبتيه ثاني في النزول عمر رضي الله عنه كان يضع أولا ركبتيه ثم يديه فإن تأثى بابن عمر فلا حرج وإن تأثى بعمر رضي الله عنه فهو خليفة راشد يقول ذكرتم أن الدليل في الشرع هو الكتاب والسنة فكيف نقول في أقوال الخلفاء الراشدين وأفعالهم؟ الجا على ذلك ان اقول foundation اخلى الراشدين داخل في الكتاب والسنة فهو هي السنة التي ارشدتنا اليه فحينما نقول الحج في الكتاب والسنة اي ما ارشد اليه الكتاب والسنة والكتاب والسنة ارشدان الى الاخذ بسنة الصحابة لضال الله عليه والسابقون, والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا من اتبعوا المهاجرين والانصار هذا نص من القرآن على اتباع الصحابة من المهاجرين والأنصار وفي حديث العرباط بن ساري في سنة أبي داود الترمد ومثنج أحمد بسنج صحيح قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعده يقول ما معنى فتم وجه الله رب تعالى قال يقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فسمى وجه الله أي المقصود سواء توجهت يمينا أو شمالا بدعائك أو برجائك إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل مطلع عليك يراك لا تخفى عليه منك خافية يقولها هل الشافعي وقتاده بتفسيرهم هذا المعنى غير الصحيح ما كانوا يعرفون اللغة العربية أم ما يفهمون الحقيقة السؤال فيه سوء أدب هذا السائل لديه سوء أدب لصياغتي لهذا السؤال وأنا قصدت أن أقرأ السؤال يعرف أن لديه سوء أدب مع أهل العلم فالله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم وتوقيرهم وتبجيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على توقير أهل العلم ومن لم يوقر العالم فلم يوقر الله تبارك وتعالى فإن توقير العالم من توقير الله عز وجل الشافعي وقتاد وغيرهم من أهل العلم كانوا يعرفون اللغة العربية لكنهم ليسوا بمعصومين ليسوا بمعصومين كونه يخطئ الإمام مالك أخطأ في مسائل وأحمد بن حنبل أخطأ في مسائل وأبو حنيفة النعمان أخطأ في مسائل هل كانوا جهلاء بالدين أعني ذلك أبى الله العصمة إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى التراث هل هي أن تلسق القدم بقدم هذا هو الظاهر نعم أن التراث وتسوية الصفوف أن تلصق الأقدام كما قال أهل العلم على الأقل عند تكبيرة الإحرام ليستوي الصف ومع ذلك فكثير من أهل العلم لا يسترطون ملاصقة الأقدام بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الركعة الأولى هذا والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين